يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد او امان او ذمه يحرم قط لكن الذي ليس بينه وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا لو لو تمكن منا لقتلنا فان نقتله اذا تمكننا نعم الله يخليك ايه انا ما انا هو الصراط قلنا بيننا وبينهم وبين المؤمنين نعم نعم الله يخليك اخوي دع على قلت حديث قالوا يمرون أن أخذ باسم النوري يذكروا بعضهم بأن لما يأتي المغيرون في يمروا على الصلاة يدكتك معهم ونفقوا <تصفيق> هل يمرون معهم ثم يفردسون في جهنم أم أنهم يمنعون من المرور الأصل اقرأ لهايها اقرأ لها كم من الآية قالوا يمرون أن أخذ باسم النوري قالوا يرجعوا وراءهم كم فضلوا بينهم باسم النوري له باب <تصفيق> هذا في عروسات القيام يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسألون بين أيديهم وبين أدمهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا وفر لنا ربنا انك ايش والله اعداني ثنتين بس يوم ترى المؤمنات يسألون بين أيديهم وبين أدمهم قشاكم اليوم جنات تجري من تحت انهار ذلك إلى انقال يوم يقول المنافقون هدف عروسات القيامه ولهذا قد ذري بينهم ضرور ولا والصراط ما فيه اسوا نعم شيخ احمد سوري اقتصر الشهاده اللهم صل وسلم على محمد افضل افضل لا يشتعد الى اعلى باذن الله عنا اي نعم هذه ما ذكر في الاصل وفي اشياء ايضا ما ذكر من كان اهم شيء الشفاعه العظمى والشفاعه التي انكرها المعتزله والخوارج ارفع درجته في المهتدين في قصه ابي سلمى هذا شفاء شفع له في ان يرفع له درجه انتظر في <تصفيق> في அந்த good morning ان ما قضي ايه من ما يؤمن به اهل السنه وجماعه الشفاعه وسبق الكلام على بعضها وبيننا ان من الشفاعه ما ينكره اهل البدع وهي الشفاعه في من دخل النار ان يخرج منها انكر هذا المعتزله والفلاسفه لان كلتا الطائبتين تقول ان فاعل الكبيره مخلد في النار لا تنبع فيه الشفاعه وسبق رد عليهم وبيان ان ان احاديث الشفاعه ثابته بايش بالتواتر الحمد لله وقال ونؤمن بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اهل الجنه ان يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاص نعم تمام قبل ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه من اخبار ذلك اليوم واهواله اعاننا الله عليها هذا كلام عام كل ما جاء في الكتاب والسنه والمراد بالسنه هنا السنه الصحيحه وذلك لانه وردت في حديث ضعيفه كثيره فيما يتعلق باهوال الاخره لكن كل ما نتكلم عن دليل من الكتاب والسنه فالمراد بذلك السنه الصحيحه لان هي حجه من أخبار ذلك الأم وأهواله أعانى الله عليه وقد قال الله تعالى مجملا أهواله يوما يجعل الولدان شيبا نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جنة أن يجفلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك أن أهل الجنة إذا عبر الصراط وقفوا على انطرة بين الجنة والنار يقتصوا لبعضهم من بعض وتغسل قلوبهم من الغل والحق حتى يدخل الجنة على أحسن وجه وإذا جاءوا إلى أبوال الجنة لم يجدوها مفتوحة أهل النار حتى إذا جاءوها فتح جباب على طوب إهانة له ومبادرة بالعقوبة عليه أهل الجنة لا يدخلوها على أشفاق يدخلونها على أشفاق إذا جاءوها وجدوها مغلقة فهيحتاجون الى شفاعه من يشفع الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ادري هل ان الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا الى الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم عرفوا ان غيره من اولياء الله لا استطيع ان يشفع او ان الرسول يشفع بدون سؤال الله اعلم ما ادري ما براني كذا المهم ان الرسول يشفع ان تفتح ابواب الجنه لاهله غيره ايش ده لا اشل لانه هو ليس اصلا اذا شفع وفتحت الابواب ما ما احتاج الى شفاعه انت كل شيء دخل اهل الجنه الجنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه شفاعه خاصه ده. كما ان له شفاعه شفاعه اخرى خاصه به كما ان له شفاعه اخرى خاصه به وهي شفاعته في كافر الكافر لا يمكن ان يشفع فيه لان الله تعالى قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى والكافر غير المنصط عند الله الا كافر واحدا استاذنا رسول ربه ويشفع له فكان لله وهو ابو طالب ابو طالب ادنى الله نبيها يشفع له لا لانه عم الرسول فابو الرسول عليه الصلاه والسلام ادنى من عمي ومع ذلك لم يشعره أم الرسول والأم أحق الناس بحسن الصحبة لم يأذن الله لرسولها أن يستغفر له وهي أم والإستغفار شفاعة استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر له أمه ولكن الله لم يأذن له لأن الله لا يغفر لعدوه إطلاق فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له يزول قبرها اعتباراً وحناناً طبيعياً لا دينياً ولكنه لم يدع لها بالماغر ولا بالرحلة ولا شبع لها مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب وصلة أبي الرسول بالرسول أقوى من صلة عمه به كذا يحمد ولم دمان طيب لكن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأبي طالب لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام دافى عنه وناضل عنه وعادى قريشا من أجله وقالوا والله لا نسطنه لكم فشكر الله عز وجل هذا الصنير فأذن لرسوله أن يشفع فيه فشفى شاف على لكن ماذا كانت في رحطاح من النار عليه نعالان يغلي منهما الدماء ويرى انه اشد الناس عذابا ما يرى ان غيره مثله ولا ان غيره اهوى منه لانه لو راى ان غيره مثله لهانا عليه الامر اليس كذلك لان الانسان اذا شاركه غيره في المساك او صار اعظم منه اش خطت عليه وهن عليه ولهذا يقول حسويل ولينفعكم اليوم اذ ظلمتم ان كنتم في العذاب مشتركون نافع ولا ينسى بعضكم ذباب وقالت خنسا ترثي اخاها صخرا ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن اسلي النفس عنه بالتاسب واضح يا جماعه ابو طالب اهون اهل النار عذابا مع هذا العذاب العظيم ولياذ بالله نعلان من النار يغني منهما دماغه اعلى ما في جسده فما بالك بمدونه مما قرب من النعلين اللذين من النار اشد اشد وانه لا يرى انه ايش اشد اهل النار عذابا فهمتم هذه شفاعه خاصه بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما احد يشبع باي انسان كان مهما كان حتى لو فرضنا ان كافرا من الناس دافع عن الاسلام الجوي وصار مع المسلمين على ادائه ما لا احد الا لانه هذه خاصه في خاص خاصه في خاص لخاص خاصه بمن النبي عليه الصلاه والسلام لخاص ابي طارق حتى الرسول ما شفع لاحد الا ابو طالب في خاص وهو ابو طالب ما يمكن ان يشفع لاحد ولو دافع عن انسان ان الانسان اعظم مدافع الا هذا رجل طيب يقول ونؤمن بالجنه والنار فالجنه دار دار النعيم التي اعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين نؤمن بالجنه وهي الدار التي اعدها الله للمؤمنين المتقين اعدها الله فهي الان موجوده قال الله تعالى اعدت للمتقين اعدت اي هيئت الان والنبي عليه الصلاه والسلام دخلها ورى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع فيها خشخشدا بيلال رضي الله عنه ورى فيها من النعيم ما را فهي موجوده الان اعدها الله للمؤمنين المتقين للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب المتقين ما يتعلق بالجوارح فيها من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما رؤي في الدنيا مثل نعيم مثل نعيم الاخر ولا سمع بمثله من حسن الاصوات والكلام الطيب تحيته فيها سلام لا غو... لا ليس لا... فيها لغو ولا تأثيم الا قيل سلاما سلاما ما احسنت مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر الله أكبر. ما يمكن يقدر على قلبي هذا النعيم ابدا كل ما نرى من النعم في الدنيا فهو جزء لا ينسى الا اذا نسبه الذره للشخص لا ينسب بالنسبه لايش لنعيم الاخر لا يمكن ان ينسب اليه ل... لقوله تعالى الا تعلم نفس نفس النكره في سياق النفي اي نفس لا تعلم ما أخفى لهم من قرة اعين اقر الله اعينكم أعين بذلك لا يمكن ابدا ان تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء عظيم في عمل السيئ وفي الحديث القصي اعدت للعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه هي النار فهذه هي الجنه وانا ان برئ ان نقول الجنه هي البستان كثير الاشجار الذي تغطى ارضه بالزروع و وهواه به في اصان الاشجار هذا لا نبغى ان نقول لانك لو قلته ها دهانه اهن النعيم هذا بس هذه الجنه اطلع البستان فعل ما شاء الله فيه كله كل شيء هذا غلط حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها لكن جنة الآخرة ليست كذلك أعظم وأعظم بكثير وإذا شئتم البسط فارجعوا إلى ما أولكم بهذا وأما النار فهي دار العذاب التي عدها الله تعالى للكافرين الظالمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزء تسعة وستين جزء أضف إليها أكثر 70 ترى نار الدنيا كله ما يرى حطب او نار الغاز ام نار الغاز كل نار الدنيا على اعظم ما فيها هذه فضلت عليها 69 جزء من يتصور هذه النار تصور معك نعم يقول فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها يهدؤ العلاج اذا نضجت وصارت لا تحسب النار بدلت بجن من الاخرى جديده في الحال يهدؤ العلاج كلما اراد ان يخرج منها واقبل على شاطئ السلامه اعيد فيها وصار هذا اعظم في العلاج او لا كيف يا جماعه لانهم لو بقوا مستقمرين اي أن سوء انتهى الامر لكن اذا اعد حتى يقول خرجنا خرجنا ثم اعيد واركز فيها صار هذا اعظم العبد الله اعظم وهكذا عبد العابدين واستمع لها الى الى القران الكريم في اي في بعض المواضع ان اعتدنا للظالمين نار اي ظلم ما ظلمت الكفر يقول الله تعالى والكافرون هم هم الظالمون لا مطلق الظلم ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سراجها السراج هو عباره عن ما يكون عند مدخل الباب يعني معناه ان العالم محيط بهم من كل جانب لهم من فوقهم من ذلول من النار ومن تحتهم ذلول ذلك يخوف الله به عباده يا عباد التقوى يقول وان يستغيث ان يستغيث وربطت للسرير لانهم يجدون من الـ من الـ يجدون من العطش ما لا يخطر على البال واذا استغاثوا يغاثون بماء كالمهلج يشوه وجهه المهلج راتيه الزيت الذي يكون فوقه من عساخ يعني انه كريه المنظر و وكره الرائحه كان مهلج يشوي الوجوه قبل ان يصل يا الى الى الفم بمجرد ما يقربه هذا الظالم الى الى وجهه يشوي الوجوه يتساقط الوجه العياذ بالله شيئا اذا سقى سقى ماءا حميما فايش فقطع انهاءه الوجوه تساقط تساقط من لانها شوارق الا ما تسقط وما مع ذلك احيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشمون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم يسهر به ما في بطونهم وجلودهم سبحان الله هناك سقما الحميم فقط اعماؤه لانه دخل الانا هنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطر الى اعماء ولكنه يسهرها يسهر به ما في بطونهم والجنون ولهم مكانها من حديد عاد الله اياكم يقول بيئس الشراب وساء مرتفقا صدق الله انه بيئس الشراب وقر وهما موجودتان اه يؤخذ من قوله تعالى اعده المتقين وفي النار اعده للكافرين ومن السنه الظاهره المشهوره الرسول لله صلى الله عليه وسلم قال دليل ذلك ومن يؤمن نعم ولن تفنى أبد الأبدين قال دليل ذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت أنحار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزق هذا الشاتفين قوله؟, قوله أبدا وهذا صليح في التأبيل وقال في النار ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا اشار الى قوله ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسوله يا ليت ولكن التمني راس مال من الفليس هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الامكان اما الان فلا اذن اذا انتقل سميت دنيا وعند الانتقال من الدنيا لا ينفع الندم فرعون حين اتركوا الغرق ماذا قال قال امنتم تنهو لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين فقال له قال انا وقد عصيت قبلو وكنت من المفسدين وانظر الذل والعار والخزي على هذا الخميس الذي كان متكبرا على بني اسرائيل كيف صرح الان بانه متبع لهم بقوله امنت بالذي آمنته بنو اسرائيل لم يقل امنت بالله ولا برب العالمين رب موسى وهارون كما قالوا السحره طال امنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل فكانه الان يقول انا تبع لهم فاذل في الدنيا قبل الاخره والعيا لله لكنه لا منفعه هؤلاء يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا ولكن لا يمكن هذا ويقولون أيضا إذا وقفوا على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدى لهم ما كانوا يؤخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاربون نعم يقول عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وتأبيد النار بتأبيد الجنه سواء يجب علينا ان نعتقد عقيده دل عليها كتاب ربنا وسنه نبينا بان النار مؤبده ولا ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك بل من قال بخلاف ذلك نرى انه اخطا فان كان مبني على عقيله واساس وقاعده كما يقوله من يقول بانها بمنع تسلسل الحوادث كالجهنية وغيرهم فهو ظال ومن قالها عن حسن قصر ونحن نعلم أنه حسن القصر فهو مختئ مختئ ولنا نصفه بأنه ظال لأنه كل من خالف الحق فهو ظال لا في العقيدة ولا في غيره ولهذا لما قيل لابن عباس في قصة بموسى الأشعري حين أفتاه في ايش في في مساله فرضيه قال ابن مسعود عليه الله عنه في قصته في قصه مع ابن موسى قد ضلالته اذا وما انا من المهتدين لان ابا موسى قال للسائل واك ابن مسعود فسيوفقني على ذلك فعلى كل حال من خالف في هذا اعني في ابديه النار فان كان مبنيا على عقيده وعلى منهج وعلى قاعده فهو لا شك انه ضال ومبتدع ومن كان عن حسن نيه واجتهاد فهو مفتي نعم سواء كان ابن تيميه او ابن القيم او او غيره نحن لا يهمنا الرجال يهمنا الحق الذي جاء به الذي قال به الرجال ونسلم بالجنه لكل من شهد له الكتاب والسنه بالعين او بالوصف نقف على هذا لان اعلن السائل نعم نعم ما بيه ما فيش كلام نعم هي هو لما قال ما دامت السماوات والارض يفهم فاهم أن, ان ان انهم خارجون فيها مده دوام السماوات والارض فقط وبعد ذلك تفنى او يخرجون منها فقال عطاء خير مجل فقوله الا ما شاء ربك اي من الزمن من الزمن وهذا التوجيه لا اشكال فيه ابدا ولا ولا يرجع بس يبقى عندنا في أهل النار قال خريفه الا ما شاء الله الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد ايضا لا اشكال فيه لان الجنه فضل فقال فيها عطاء غير مجرد والنار حجر فقال ان ربك فعال لما يريد يعني كان يقول لا اعتراض لان الله يفعل ما يريد نعم وسط جنة بالنسبه ليش وسط جنة نعم ونعيمها نعم جوده طبع الناس وخاصه بعض الشباب من يكترون في قراءه ما يتعلق باوساط البحور العين خاصه المذكر او اللي ما يقيم فنون هذه والدقائق مما قد يثير شهواتهم ولكن مع ذلك اذا نصحوا يقولون نحن نتصدر بهذا هذا له وجه اتمنى انصحهم بالابتعاد عن هذا حتى والله يا اخي ما ارها لماذا ايضا لاثناء النار وعيد الناس الان هم الى ذكر الوعيد احوج منهم الى ذكر الوعد الان لماذا لان غالب الناس قد فتنتهم الدنيا فيحتاجوا الى كافل الناس ليسوا ممكنين الان حتى ان الناس كلهم الاشياء اللي تحثهم على التقدم الناس الان مقدرين الا ما شاء الله فلهذا نرى ان الانسان اذا اراد ان ان يرجح احد الجانبين على الاخر التضيب والترهيب نرى في الوقت الحاضر ان نقدم ايش الترهيب على ان انا لا هو افضل هل لكن اقول اذا كان وله والذي ينبغي ان نسلك طريقه القران ترغيب وايش وترهيب اما ذكر ما, ما ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف, في وصف العين وتشبيههما شبه وقال واذا انهرت رايت امرا هائلا هذه ما يعني ما ينبغي ان عن تقال عند الناس خصوصا عند الشباب نعم وورس الله فيكم بعض اهل النار في في قول بعض اهل العلم ان قولا تعالى الا ما شاء ربك اي مده دوامهم قد دو... دخلها ما واضح يعني يعني كما في اللي... الاوقات احسن ماذا قلت عن هنا وما ذكرت نعم ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ أي يعني معناها أنه لما قال ما دامت استماوته الأرض قد يفهم الإنسان أنهم خارجون فيها بمقرار هذه المرأة فقال عز وجل عطاء أنظار مجنون ثم أن ربك فعل المريك أيضا دفع لما يظن الظان أن هذا فيه شيء من الظلم أو نحو ذلك فقال إن ربك العالم المعدين نعم هذا يجب أن تتوبحه أي شيء؟ حتى نرى الوعدة أي هذا؟ ما هي المشكلة حتى نرى الوعدة؟ البين الوعدة؟ لا أستطيع أن تستخدمها استخدمها استخدمها خالدنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شعرها إلا ما شعرها يعني لماذا لا استخدمنا هذا جاء؟ نقول جاء لأن الإنسان قد يفهم من قول ما خالدنا فيها مده دوام السماء, ما دا ما دا السماء الارض ما دام ما دام استمرار ما مصطليه ظرفيه وتقيل الكلام مدته دوام السماء والارض مده دوام السماء والارض لانها انها 100 الف مليون سنه مثلا اذا جاءت الى هكذا ما دام استمر الارض اي مده دوام السماء والارض يفهم منها الانسان انهم انهم خارجون فيها مثلا كم 100 الف مليون نشاف قدرنا هذا وبعد ذلك التنتهي إما بأخراجهم أو بفنائهم أرفت؟ فلما قال إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء هو واضح؟ هذا أقبل الأشياء لأن هذا تحدث عن المستقبل ينهب عن الماضي يعني بعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي أن مدة دوارهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن يقول هذا لا غير صحيح لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل لانش عمار خلاص فهمت هسه كتفهم يعني عبد الحميد اسمك عبد الحميد احمد ان شاء الله فاهم اي انا من رايي انك اذا ما تفهم اللي بي يعني لو تقدر مع اصوات القدامى بعد اليوم ربما يكون اشد فهم ان شاء الله كل الانسان اللي عنده صعوبه فهم اقترح عليهم يتقدم اكثرها نتقدم والذي عنده فهم جيد بالعكس نعم لا لا ان شاء الله يحصل اللي يجينا في لما ذكر مالك رحمه الله انه اصول اسلنا الجماعي الايمان بان الجنه والنار حق وانهما موجودان الان وانهما لا تخلان ابدا ولكم ادله لذلك ذكر الشهاده لاحد بالجنه او بالنار هل نشهد لانسان انه الان جنة او انه من اهل النار يقول الشهاده بالجنه او او او بالنار لا تكون الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم او او او جاء بالقران قال ونشهد الجنه لكل من شهد له الكتاب والسنه بالعين او بالوصف نعم يعني الشهاده قد تكون بالعلم بان يشهد لرجل بعينه انه في الجنه فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى الشاهد العين فان دارت كنا عن ثلاثه لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الا اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فانها باجماع المفسرين كلهم او جلتهم انها نزلت في ابي بكر رضي الله عنه وسيجنبها اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عندهم من نعمه جزاء في ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوفا مرادنا وقال ان ان من ذلائق ذلائق قالوا تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانه باجماع المسلمين ان المراد بصاحبه هنا امرؤ من امرؤ وصاحب الرسول ليلى فارقه بشيء من الورقه هو احق الناس بان يشهد له بالجنة لكن اشهادا انه بالوسط يقول فهم الشهاده بالعين الشهاده لابي بكر وعمر وعثمان وعلي انا قلت لكم من قبل قديم في ابي بكر اللي هو قيمه الدليل على شهاده القران له رجال اما السنه فام راضاه ما في اشكار لكن الكلام هل الشيء هذا له القران بذلك او لا يقول اشهادني ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن علجهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل من العشره المبرشون بالجنة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكاشه بن نحصر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ساجي بن معاذ شهد له الرسول بالجنة بلال المهم انهم كثير الذين علنهم الرسول عليه الصلاه والسلام يجب ان نشهد لهم باعلان سنجنة لا قل يجب او نقول يجوز يجوز تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شهد بوص الشهاده لكل مؤمن او تقي كل مؤمن نشهد له بالجنة كل تقي نشهد له بالجنة قال الله تعالى جنة لعدت المتقين فكل متقي فهو بالجنة لكن هل نشهد لفلان الذي رايناه يظاهر حاله متقيا نشهد بانه من اهل الجنه لا لا لا لكن نقول نرجوه ان يكون من اهل الجنه اما ان نشهد له فلا لان رجل قد يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس وهو من اهل النار كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انكره لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار سما بغادر حديث ان رجلا كان مع الرسول عليه الصلاه والسلام في غزو وكان شجاعا مقداما مقداما لا يدع ادو شهاده ولا فاته لقد عليه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ذات يوم انه من اهل النار فعظم ذلك على الصحابه وخاف وقالوا في انفسهم كيف يكون هذا رجل من اهل النار اذا اين نكون نحن فقال احد الصحابه والله لان زمننا ايش ما يعزمناه يعني وياه هو ولياس فكان النهايه انه اصيب بسهم هذا الرجل الشجاع وتعرفون ان الرجل الشجاع اذا اصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا هو عظم عليك عليه فجزع فاخذ بسيفه استلله ثم وضعه على صدره واتكع عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه فأصبح الرسول رادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله قال بني الرسول قال بما ويعلم أن يشهد لذلك لي. لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله قال إن الرسول الذي ذكرت أنه من أهل النار فعلك توكيت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الناس أسأل الله أن لا يجعله ويكون لنا المسألة خطيرة المسألة خطيرة ولكن أبشر أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا متى كان عسام مخلص لله مبترئ لمغاته فلن يخذله لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن واذا كان الله يقول من تقرب الي شكرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا لا يمكن ان يختلف لكن قد يكون في القلب اجارا الله اياكم اعاذنا واياكم قد يكون في القلب سريره خبيثه باطنه ككرهه للحق او لبعض الحق وحقد على المؤمنين وغل وما اشبه ذلك من الامور التي تهوي به في مكان صحيح القلب ولهذا انا اكرر دائما اكرر دائما ان يركز الانسان على تطهير القلب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالالمان ولا ولا تجعل بقلوبنا غل لجل الذين امنوا طهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهه ما عند الله حتى ولو كان في امر سهل لا تقع في ان ما شاء الله ابدا لانه ربما يختم الانسان فجارنا الله واياكم رسول صادق نحن نقول بالنسبه للشهاده لا نشهد الجنه للرجل الذي رايناه متق ظاهر لكن نقول نرجو انه من اهل الجنه وكذلك ايضا الشهاده لو ان رجلا قتل في صف المسلمين قتلا كبا وهو شهيد هل نشهد له بالشهاده لا عادة وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا المثل بقوله في الصحيح باب لا يقال كل ام شهي واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيل فجعله علم في ذلك الى من يضع زوجها الى الله, عز وجل. لا إلى الله. الذي جاء يوم القيامه وجهه مجمد قدمه لونه لون دم يريح المسك وذكر في الفتح اثرا عن, عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال انكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله ان يكون فعل كذا وكذا يعني غلط ولكن قولوا من مات او قتل في سبيل الله فهو شهيد كيف مات هذه عامه ولا خاصه عامه اذا قل كل من قتيل في سبيل الله هو شهيد لكن لا تقول فلان شهيد لانه قد يكون في قلبه انه يدافع عن قبيله عصبيه وما اشبه ذلك لكن مع الاسف مع الاسف الشديد ان كلمه شهيد اليوم صارت رخيصه كما كانت كلمه شيخ الان كلمه شيخ رخيصه ولا لا كم اتباع قال شيخ ولا ولا ببلاش بلا شيء يعني يقال الانسان اللي ما يعرف كما قلنا في الاز ماضيه ما يعرف قول وكسور يقاله شيخ لكن تجد الياتس في المجلس كلهم اوهام فهم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعه فيكون في هذا العال هذا الجهبده لا لا غيره فيكون عندهم شيخ الشيوخ وكذلك ايضا سهلت كلمه امام الآن لا يصل الانسان مختصر كم مختصر من ابسط ما يكون واقل ما يكون قالوا هذا ايمان سبحان الله الايمان لا بد ان يكون جهبا للعالم الكثير متبوعا مو كل انسان مؤلف يسمي ايمان ولهذا المختلفه المفاهيم هنا صارت الارقاب تشوش عندما تقرا كتاب صايمه الفه واحد يقول قال الايمان قلنهم فعل ماذا يقوم السامع انه امام لكابر العلماء وهذا لا يجوز ان ان نلقي النص على الانسان بما لا يستحق هذا في شيء من الكذب طيب على كل حال الان رخصت كلمه شهيد حتى يقال الانسان اذا قتل نفسه منه شهيد الذين يضعون المتفجرات في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس انه ايش انه شهيد وليس نقول انه يعذب بما قتل به نفسه في النار جهنم لكن انا ما نعينه نبرئ الله من هذا لكن نقول كل انسان قتل نفسه فانه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم ان هذا رأي ما نقوله هذا راي جهاني وقد ذهب الى ذلك متاولا ظانا ان هذا حق فهذا لا لا يعذبه الله عصا وجد ارايت وسام بن زيغ قبلوان قتل المشرك بعد ان اتركه هاربا فقال المشرك لا اله الا الله فقتله متعود الموت المتعود يظن انه قالها تعودا من القتل وخوفا منه ونحن نبلغ واقعتنا هذه لكنا نقو نظن كما ظننا وسام انه قال ذلك تعودا من القتل لاكن رسول الله وقال جعل كر عليه قال سألته وبعد ان قال لا اله الا الله حتى قال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلم حتى تكنها يكون هذا الذنب مما يوقعني بالاسلام فالمهنه جماع المهم ان الشهاده امر مهم خطير جدا اذا فعل الانسان فعلته مؤمن تقي فقل احسبه كذلك والله حسيب وارجو له التوفيق ارجو له الجنه ارجو له الثواب حتى تسلم والحمد لله انا اقول لكم هل يضره اذا لم نشهد له بانه شهيد لو كان شهيدا عند الله لا لا لا لا وهل ينفعه اذا شهدنا بانه شهيد وهو ليس شهيدا عند الله لا اذا ما الفائده ان نعرض انفسنا لشيء محرم علينا لاجل ارضاء بعض الناس نعم قال ومن الشاهد اثنان ونشهد بالنام لكل من شهد له الكتاب والسنه بالعين او بالوصف فمن يشاهد الشهاد بالعين الشهاده لابيه كانه تشهدون بعيدني قران ثبت يد ابي له في القران ثبت يد ابي له في المكتب ما اغنى النهر ماله مكسب سيصل ناران ذاتين كذلك ايضا عمرو يقول حي الخزاع شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام بانه يجر اصبه يعني امعاه في النار نشهد يعني وعمر بن لوح الخزاع نشهد انه في النار وكذلك ما شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام عين بالنار فان شهد واما الوصف يقول نشهد لكل كافر او مشرك شركا اكبر او منافق نقول كل كافر في النار كل مشرك شرك اكبر فهو في النار كل منافق فهو في النار كده عموما هذا وخصوصا عموما هذا هذا عموم نشر بي يوجب الان رؤساء وكثر رؤساء كفر. يموتون هل لشهداء هم قالوا في النار لا لا لا لا يعني مثلا الرئيس اللي هو الذي قتل ولا الذي مات هل نشهد بانه كذاب؟ لا مش خط نعم لا, لا نشهد نشهد في بان لا نشهد ماشي يا جماعه ها الكفر لا, لا, لا ما نشهد لا نشهد نعم تشهد هو ملايك هو ظهر كفر طيب انا ارى ان الاحتياط و... و... وبراءه الذمه الا نشهد هذا الاحتياط ويمكن لنا يعني ليس هذا ليس شاهدنا لهذا بالله في التحرس منها كشهادتنا لكافر معين الكفر لكن ما مات على الكفر هذا ربما يهجى في مفاتئ ذات الانسان مات على كفر نشهد يعني نشهد انه الى اخر لحظه من هذه ما علم انه اسلم اشياء للكفر بهذا قريبه لكن مع هذا نقول الاختيار ايش أن لا فش النتش فان شهادتك له بالنار ان كان ليس اهلا لا لن تؤثر وان كان من اهلها فلحج شهادتك هو من النار لهذا نرى الشهاده بالنار لكافر على قد الحياد لا يتناقض لا, لا شك لاحتمال ان مسلم تسلم وان مسلم وكل من كافر اسلم اما اذا ما تعلموا فوان نعلم انه قال يوما من الدهر لا اله الا الله فهذا ايضا دعنا نشهد له بالنار عيشا احتياطا ولي احتياطا ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله